شاب من الشباب يعالج بالإشعاع ثم يأتيك ما يقدر يتكلم الإشعاع هذا يقتل ويدمر الغدد اللي تسيل اللعاب تدري اش معنىها أكيد ما ندري لأن ما خلاني الله وإياك أو أحد أبنائنا يكون ما عنده لعابه أقسم بالله أن طالعة تبكي تريد كلمة تبكي يبغى يطلب منك شيء أن تبكي إيش يعني تدري ما معنى لو ما عندك لعاب قالين كذا ما يقدر تكلم لو تكلم تشققت الجوة كلها ما يقدر يأكل الله يا جماعة ما يقدر يتنفس أن النفس يا يا أخي بس عنده كل شيء عنده قلب شغال عنده كلى عنده رئتين عنده رجلين عنده ايدين بس ما عنده لعاب والله ما يقدر يشرب ولا يقدر يأكل أكل كله من هنا كل شيء ناشف أنواع الالتهابات التقرحات تخيل واحد ذوي يبلع ريقه ينشق والله أنك تشوفه بس يبغى يقول كلمة تنزف من داخل طيب هذه عمرنا فكرنا أن هذه أصلا نعمة عشان ما فكرنا أنها نعمة صار اللسان يتحرك بسهولة ما في آلام ما في دم يطلع ما في تشققات ما في معاناة عشان طلع الكلمة صار سهل واحد، أنه يقول كلمة عصد تغضب رب العالمين لأجل هذا قال الله عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان يقول عطيته لعاب ما حرمته وإذا أنعمنا على الإنسان إيش اللي يصير أعرض عندما يحتاج يقعد على وإنه جرب وهو يعاكس سحب الله عز وجل منه اللعاب ثم وقف لسانه كان قال يا يأذب التلفون قال يا رب وعرف أن له رب منعم عليه مع أنه أخذ الله يا يعقوه إذا أعطيته أعرض وإذا أنعمنا أنا أعرض وأنا الشر كان ما بعدها قل كل يعمل على فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.